أ م ا بعد فحي الله حضورنا الكرام و ن س أ ل الله عز وجل أ ن يثيبنا و إ ي ا ك م جزيل الثواب إ ن ه ولي ذلك والقادر عليه فلا زال كلامنا موصولا بحول الله وقوته أو في التعرض إ ل ى بعض معاني كتاب ا ل أ د ب أ و بعض أ ح ا د ي ث هذا الكتاب وكنا قد وصل بنا المقام إ ل ى باب قول البخاري رحمه الله تعالى باب إجابة دعائي من بر والدي قال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا بن إبراهيم بن عقبة دعاء والدي قال المصنف الله تعالى حدثنا قال حدثنا إسماعيل قال سعيد من رحمه مريم أ خ ب ر ن ي نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما ثلاث نفر يتماشون أ خ ذ ه م المطر فمالوا إ ل ى غار في الجبل فانحطت على فم غارهم ص خ ر ة من الجبل ف أ ط ب ق ت عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا أ ع م ا ل ا عملتموها لله ص ا ل ح ة فادعو الله بها لعله يفرجها فقال أ ح د ه م اللهم إ ن ه كان لي والدان شيخان كبيران ولي ص ب ي ة صغار كنت أ ر ع ى عليهم ف إ ذ ا رحت عليهم فحلبت ب د أ ت بوالدي أ س ق ي ه م ا قبل ولدي و إ ن ه نا بي الشجر فما أ ت ي ت حتى أ ن س ي ت فوجدتهما قد ناما فحلبت كما كنت أ ح ل ب فجئت بالحلاب أو بالحلاب فقمت عند رؤوسهما أ ك ر ه أ ن أ و ق ظ ه م ا من نومهما و أ ك ر ه أ ن أ ب د أ ب ا ل ص ب ي ة قبلهما و ا ل ص ب ي ة يتضاغون عند قدمي فلم يزل ذلك دابي ودابهم حتى طلع الفجر ف إ ن كنت تعلم أ ن ي فعلت ذلك ابتغاء وجهك ف ف ر ج لنا ف ر ج ة نرى منها السماء ففرج الله لهم ف ر ج ة حتى يرون منها السماء وقال الثاني اللهم إ ن ه كان لابن عم أ و ا ب ن ة عم أ ح ب ه ا ك أ ش د ما يحب الرجال النساء فطلبت إ ل ي ه ا نفسها ف أ ب ت حتى آ ت ي ه ا ب م ا ئ ة دينار فسعيت حتى جمعت م ا ئ ة دينار فلقيتها بها فلما قعدت بين رجليها قالت ياعبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إ ل ا بحقك فقمت عنها اللهم فان كنت تعلم اني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها ففرج لهم فرجه وقال الاخر اللهم اني كنت استاجرت اجيرا بفرق ارز فلما قضى عمله قال فلما قضى عمله قال اعطني ي حقي فعرضت عليه حقه فتركه ورغب عنه فلم ازل ازرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها فجاءني وقال اتقي الله ولا تظلمني واعطني ي حقي فقلت اذهب إ ل ى تلك البقر وراعيها فقال اتق الله ولا ت ه ز أ بي فقلت إ ن ي لا أ ه ز أ بك فخذ تلك البقره وراعيها ف أ خ ذ ه فانطلق ف إ ن كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ف ف ر ج ما بقي ففرج الله عنه هذا هو يسمونه الحديث يا إخوة كما هو معروف عند المحدثين يسمونه بحديث يعني حديث الغار بحديث حديث عند يعني إخوة معروف وهو حديث طويل كما ترون والذي يهمنا منه ا ل ق ط ع ة ا ل أ و ل ى التي فيها الحديث عن بر ذاك الغلام الغلام لوالديه فقال البخاري رحمه الله تعالى يعني في قول أحد هؤلاء الصالحين قول هؤلاء أحد قال البخاري رحمه الله تعالى فيما رواه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما ثلاث نفر يتماشون أ خ ذ ه م المطر والنفر كما قال أ ه ل العلم هم العدد من ا ل ث ل ا ث ة إ ل ى العشر ة وشرط بعضهم أن ل ا تكون فيهم امراه قال فمالوا إ ل ى غار في الجبل فانحطت على فم غارهم ص خ ر ة من الجبل ف أ ط ب ق ت ع ل ي ه وزاد الطبراني و رحمه الله تعالى كما في حديث النعمان بن بشير في قوله قال إذا اذ وقع حجر من الجبل مما يهبط من خ ش ي ة الله حتى سد فم, فم الغار وهذا يعني هو مساو أ و مماثل لقوله سبحانه وتعالى كما في س و ر ة البقره ة الحجارة وإن من ن لما م يتفجر منه الأنهار وإن منها لما وإن يشقق فقال ي يهبط خشية خ ر ج منه الماء وإن منها لما يهبط من وإن الله ف بعضهم لبعض انظروا أ ع م ا ل ا عملتموها لله ص ا ل ح ة وفي ر و ا ي ة أ خ ر ى خ ا ل ص ة فادعوا الله بها لعله يفرجها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 إ ل ى أ ن بعد عن مكانه ز ي ا د ة على ا ل ع ا د ة فلذلك أ ب ط أ به الحال قال فوجدتهما قد نام ا فحلبت كما كنت أ ح ل ب فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما أ ك ر ه أ ن أ و ق ظ ه م ا من نومهما و أ ك ر ه أ ن أ ب د أ ب ا ل ص ب ي ة قبلهما و ا ل ص ب ي ة يتضاغون عند ق د م ي وفي ر و ا ي ة من الجوع والتضاغي هو الصياح كما قال أ ه ل ا ل ل غ ة الصياح الذي يصاحبه بكاء فقال و ا ل ص ب ي ة يتضاغون عند ق د م ي فلم يزل ذلك د أ ب ي و د أ ب ه م حتى طلع الفجر ثم قال ف إ ن كنت تعلم أ ن ي فعلت ذلك ابتغاء وجهك ف ف ر ج لنا ف ر ج ة نرى منها السماء ففرج الله لهم ف ر ج ة حتى يرون منها السماء هذا الحديث رواه البخاري في موضعين من صحيحه سوى كتاب ا ل أ د ب ف أ خ ر ج ه في كتاب ا ل إ ج ا ر ة وفي كتاب احاديث ا ل أ ن ب ي ا ء ورواه أ ي ض ا مسلم و أ ح م د و أ ح م د وابو ع و ا ن ة في مستخرجه والطبراني في الدعاء وابن حبان في صحيحه والبزار في مسنده وغيره ورواه أ ي ض ا البيهقي في سننه الكبرى وفي ش ع ب ا ل إ ي م ا ن كذلك ورواه أ ي ض ا ا ل ع ل ا م ة البرهان ف و ر ي في كنز العمال وهو أ ي ض ا في الجامع الصغير وقد جاء في باب ح د ي ث ا ل أ ن ب ي ا ء في ل ف ظ للبخاري أورده ه ن ان ك أ النفر ا ل ث ل ا ث ة كانوا من بني اسرائيل بدليل قوله في ا ل ر و ا ي ة ا ل أ خ ر ى قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما ث ل ا ث ة نفر ممن كان قبلكم ويجليه ذلك يعني اكثر ما ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قال أ ن هذا يدل عليه حديث ع ق ب ة بن عامر كما عند الطبراني في الدعاء وقد أ و ر د البخاري رحمه الله هذا الحديث بعد سوقه ل ق ص ة أ ص ح ا ب الكهف إ ش ا ر ة إ ل ى ما قد قيل أ ن الرقيم المذكور في قوله تعالى أ م حسبت أ ن أ ص ح ا ب الكهف والرقيم كانوا من آ ي ا ت ن ا عجبا قال وذلك فيما أ خ ر ج ه البزار والطبراني ب إ س ن ا د حسن عن النعمان بن بشير أ ن ه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الرقيم قال انطلق ث ل ا ث ة فكانوا في كهف فوقع الجبل على باب الكهف ف أ و ص د عليهم وذكر الحديث وهذا الحديث يا إ خ و ة صريح في ا ل د ل ا ل ة على أ ن من بر والديه و أ ح س ن إ ل ي ه م ا كان ذلك سببا ولا شك في أ ن يكون البار مجاب ا ل د ع و ة وقد علق ربنا سبحانه وتعالى إ ج ا ب ة د ع و ة السائل ب أ ش ي ا ء ع د ة من أ ه م ه ا إ ط ا ب ة المطعم وبر الوالدين وتحري اوقات ا ل إ ج ا ب ة وغيرها من أ س ب ا ب ا س ت ج ا ب ة الدعاء وقد يستفاد من هذا الحديث أ ي ض ا استحباب الدعاء في الكرب والتقرب إ ل ى الله سبحانه وتعالى بذكر صالح العمل واستنجاز وعده بسؤاله وهو من التوسل المشروع كما يدل عليه م ن ط وبه بوب ا النووي رحمه الله تعالى في كتابه ا ل أ ذ ك ا ر فقال قال باب دعاء ا ل إ ن س ا ن وتوسله بصالح عمله إ ل ى الله فيجوز التوسل وهو من التوسل المشروع يجوز التوسل بصالح ا ل أ ع م ا ل فهو أ د ع ى إ ل ى قبولها أ و إ ل ى قبول هذا الدعاء والله تعالى أ ع ل م وقد نقل الحافظ في الفتح عن ا ل س ل ك ي الكبير قوله ظهر لي أ ن ه ليس في الحديث ر ؤ ي ة عمل ب ا ل ك ل ي ة لقول كل منهم إ ن كنت تعلم أ ن ي فعلت ذلك ابتغاء وجهك فلم يعتقد أ ح د منهم في عمله ا ل إ خ ل ا ص بل أ ح ا ل أ م ر ه إ ل ى الله وهكذا يكون او يجب أ ن يكون حال المسلم مع ربه سبحانه وتعالى أ ن يكون أ و أ ن يعتقد اعتقادا جازما ب أ ن ه مقصر في حق الله سبحانه وتعالى وفي حق طاعته فلا يغتر أ ح د بعمله ولا بما قدم من طاعات بدليل أ ن الفتيه قالوا يعني كل واحد منهم قال إ ن كنت تعلم أ ن ي فعلت ذلك ابتغاء وجهك فرد قبول ا ل ع م ل إ ل ى الله سبحانه وتعالى ولم يجزم يعني ب ا ل إ خ ل ا ص في هذا العمل قال السبكي رحمه الله فلم يعتقد أ ح د منهم في عمله ا ل إ خ ل ا ص بل أ ح ا ل أ م ر ه إ ل ى الله ف إ ذ ا لم يجزموا ب ا ل إ خ ل ا ص فيه مع كونه أ ح س ن أ ع م ا ل ه م فغيره أ و ل ى فيستفاد منه أ ن الذي يصلح في مثل هذا أ ن يعتقد الشخص تقصيره في نفسه ويسيء الظن بها ويبحث كل واحد من عمله يظن أ ن ه أ خ ل ص فيه فيفوض أ م ر ه إ ل ى الله ويعلق الدعاء على علم الله به فحينئذ يكون إ ذ ا دعا راجيا ل ل إ ج ا ب ة خائفا من الرد ف إ ن لم يغلب على ظنه إ خ ل ا ص ه ولو في عمل واحد قال فليقف عند حده ويستحيي ان ي س أ ل بعمل ليس بخالف انتهى كلامه رحمه الله تعالى وهو مطابق لحديث ع ا ئ ش ة رضي الله عنها كما في الصحيح في تفسير قوله تعالى الذين يؤتون ما آ ت و ا وقلوبهم وجله بين النبي صلى الله عليه وسلم معنى, هذا معنى قوله تعالى أ ي الذين يفعلون الطاعات وهم يعني خائفون ب أ ن لا يقبلها الله سبحانه وتعالى لما كان من تواضعهم رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم فتبيعنا معنا فضل إ خ ل ا ص العمل لله تعالى من هذا, يعني من من هذا الشق في الحديث و أ ن ه منجن من الشدائد والمصائب ب إ ذ ن الله تعالى وقد استشكل بعضهم ترك بعض أ ص ح ا ب الغار اولاده أو الصغار يبكون من الجوع يعني طوال الليل مع قدرته على تسكين جوعهم فقيل في أقوال ذلك عدة ن أنه ه ا يعني من بينها أ ن ه كان في شرعهم تقديم ن ف ق ة ا ل أ ص ل على غيرهم اي تقديم ن ف ق ة ا ل أ ب على ا ل أ ب ن ا ء وقيل غير ذلك فقيل يحتمل أ ن م ك ا ء ه م ليس عن الجوع ويرد ذلك ما ساقه البخاري يعني في هذا لهذا الحديث أ و سوق البخاري رحمه الله تعالى لهذا الحديث في كتاب ا ل أ ن ب ي ا ء وذكر فيه قوله صلى الله عليه وسلم يتضاغون من الجوع فهو صريح في ا ل د ل ا ل ة على ذلك وقيل كذلك لعلهم كانوا يطلبون ز ي ا د ة على سد الرمق و قال الحافظ رحمه الله تعالى وهذا أ و ل ى و خ ل ا ص ة الكلام حول هذا الحديث إ خ والشاهد ة و منه بارك الله فيكم أ ن نذكر ما قاله ا بن بطال رحمه الله تعالى قال كل من دعا إ ل ى الله تعالى ب ن ي ة ص ا د ق ة وتوسل إ ل ي ه بما صنعه لوجهه خالص ة ترجى له ا ل إ ج ا ب ة أ ي كل من دعا الله سبحانه وتعالى صادقا بنيته وتوسل إ ل ي ه التوسل المشروع وتوسل إ ل ي ه بما أ خ ل ص به من العمل قال ترجى له الا إ ج ب ة ألا ترى أ ن أ ص ح ا ب الغار توسلوا إ ل ى الله تعالى ب أ ع م ا ل عملوها خ ا ل ص ة لوجهه ورجوا الفرج بها فذكر أ ح د ه م بر ابويه وذكر الثاني أ ن ه قعد من المراه التي, كانت التي كان يحبها مقعد الرجل من ا ل م ر أ ة و أ ن ه ترك الزنا بها لوجه الله تعالى وذكر الثالث أ ن ه اتجر في أ ج ر ة ا ل أ ج ي ر حتى صار منها غنم ورعاها و أ ن ه دفعه إ ل ي ه حين طلب منه أ ج ر ه فتفضل الله عليهم ب إ ج ا ب ة دعائهم ونجاهم من الغار فكما أ ج ي ب ت د ع و ة هؤلاء النفر فكذلك ترجى إ ج ا ب ة دعاء كل من أ خ ل ص فعله لله سبحانه وتعالى و أ ر ا د به وجهه انتهى كلامه رحمه الله تعالى ثم قال بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى في الحديث السادس باب عقوق الوالدين من الكبائر و أ د ر ج تحته ث ل ا ث ة أ ح ا د ي ث فقال رحمه الله تعالى قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن المسيب عن و ا ر د عن ا ل م غ ي ر ة بن ش ع ب ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن الله حرم عليكم عقوق ا ل أ م ه ا ت ومنعا وهات و و أ د البنات وكره لكم قيل وقال و ك ث ر ة السؤال و إ ض ا ع ة المال ه ذ اخرجه الحديث أ فضلا عن البخاري عن أخرجه مسلم كذلك في صحيحه عن ا ل م غ ي ر ة بن شعبه ة رضي الله ع ن و أ خ ر ج ه البيهقي كذلك في السنن الكبرى وفي شعب ا ل إ ي م ا ن كذلك تحت باب النهي عن إ ض ا ع ة المال وبنحوه عند أ ب ي داود في سننه وابن حبان في صحيحه و أ ب ي عوانه وغيره هذا الحديث كما بين النبي صلى الله عليه الحديث كما النبي صلى وسلم بيّن و أ ش ا ر فيه إ ل ى أ ن عقوق الوالدين هما من كبائر الذنوب عند الله سبحانه وتعالى فقال صلى الله عليه وسلم إ ن الله حرم عليكم عقوق ا ل أ م ه ا ت والامهات أ م ه ت ك ا ع ر ف أو أ لفظ ل ا ا م ه كما عرفها أو لفظ الأمهات كما عرفه أهل ل ل غ ة هو جمع ل أ م ه ا وهي للعاقل بخلاف ا ل أ م فهو لفظ عام اي أ ن ا ل أ م ه يطلق كذلك على غير العاقل من الحيوانات و غ ي ر ه وتخصيص ا ل أ م ه ا ت هنا بالذكر في العقوق هو إ ظ ه ا ر لعظم موقعه عند الله سبحانه وتعالى مع أ ن العقوق قد يقع اتجاه الاباء أ ي ض ا لكن النبي صلى الله عليه وسلم خص العقوق هنا أو بالأمهات الأمر العقوق وإظهارا خص لفظ لهذا الأمر له إعظاما ثم قال صلى الله عليه وسلم ومنعا وهات أ ي أ ن الله عز وجل الله سبحانه وتعالى كما حرم عقوق ا ل أ م ه ا ت حرم كذلك المنع والهات ومعناه أ ن النهي ينصب على منع ما أ م ر المسلم ب إ ع ط ا ئ ه كالزوكوات مثلا وطلب ما لا يستحق أ خ ذ ه فقد يمنع ا ل إ ن س ا ن ما أ م ر ب إ ع ط ا ئ ه وقد يعطي ما لا يستحق المرء اخذه و يدل عليه كذلك أ و يمثل لذلك ا ل م س أ ل ة وهو سؤال غير الناس سؤال الناس حاجته كما صح بذلك الحديث فقال صلى الله عليه و سلم لا تزال ا ل م س أ ل ة بالعبد حتى يلقى الله و ليس في وجهه م ز ع ة لحم قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى والحاصب النهي من منع ما أ م ر ب إ ع ط ا ئ ه وطلب ما لا يستحق أ خ ذ ه ويحتمل أ ن يكون النهي عن السؤال مطلقا ويكون ذكره هنا مع ضده ثم أ ع ي د ت أ ك ي د ا للنهي عنه ثم هو محتمل أ ن يدخل في النهي ما يكون خطابا لاثنين كما ينهى الطالب عن طلب ما لا يستحقه وينهى المطلوب منه عن إ ع ط ا ء ط ا ل ب ه لئلا يعينه على ا ل إ ث م ونفس ما ذكرنا سابقا أ ن المقصود هنا أ ن يمنع المرء ما أ ر ا عز وجل باخراجه أ و أ ن يطلب ما لا يستحق أ خ ذ ه ثم قال صلى الله عليه وسلم و أ ض ا ف إ ل ى تحريم ا ل عقوق ا ل أ م ه ا ت وتحريم المنع والهات أ ض ا ف إ ل ى ذلك واد البنات ووعد البنات هو دفنهم ب ا ل ح ي ا ة وكان أ ه ل ا ل ج ا ه ل ي ة يفعلون ذلك ك ر ا ه ة فيهن فقد قال الحافظ رحمه الله ان ل ل ه أ أ و ل من فعل ذلك يعني قيس بن عاصم التميمي وكان بعض أ ع د ا ئ ه أ غ ا ر عليه ف أ س ر ب ن ت ه فاتخذها لنفسه ثم حصل بينهم صلح فخير ابنته فاختارت زوجها فالى قيس على نفسه أ ل ا تولد له بنت إ ل ا دفنها حيه فتبعه العرب في ذلك وكان من العرب من يقتلون أ و ل ا د ه م مطلقا وهم فريق ثان إ م ا ن ف ا س ة منه على ما ينقصه من ماله و إ م ا من عدم ما ينفقه عليه وقد ذكر الله عز وجل أ م ر ه م في ا ل ق ر آ ن في ع د ة آ ي ا ت وكانوا في ص ف ة ا ل و أ د على طريقتين أ ح د ه م ا أ ن ي أ م ر الرجل ا م ر أ ت ه إ ذ ا قرب وضعها أ ن تطلق, تطلق, تطلق بجانب ح ف ي ر ة أ ي ح ف ر ة ف إ ذ ا وضعته ذكرا أ ب ق ت ه و إ ذ ا وضعت أ ن ث ى طرحتها في ا ل ح ف ي ر ة ومنهم من كان إ ذ ا صارت البنت سداسيه ة أي ذ ا ت قال ل أ م ه ا طيبيها وزينيها ل أ ز و ر بها أ ق ا ر ب ه ا ثم يبعد بها في الصحراء حتى ي أ ت ي البئر فيقول لها انظري فيها ويدفعها من خلفها ويطمها ثم قال صلى الله عليه وسلم قال وكره لكم قيل وقال, وقال وقد ذكر في تفسير هذه ا ل ج م ل ة الطبري رحمه الله تعالى ث ل ا ث ة أ و ج ب ا ل أ و ل ى أ ن ه م ا مصدران للقول فتقول قلت قولا وقيلا وقالا والمراد في ا ل أ ح ا د ي ث ا ل إ ش ا ر ة إ ل ى كراهه ك ث ر ة الكلام ل أ ن ه ا تؤول إ ل ى ا ل خ ط أ و إ ن م ا كرره ل ل م ب ا ل غ ة في الزجر عنه والقول الثاني أ ن ه أ ر ا د ح ك ا ي ة أ ق ا و ي ل الناس والبحث عنها ليخبر عنها فيقول قال فلان كذا وقيل كذا والنهي عنه هو إ م ا للزجر عن الاستكثار منه و إ م ا لشيء مخصوص منه وهو ما يكرهه المحكي عنه أ م ا القول الثالث أ ن ذلك في ح ك ا ي ة الاختلاف في أ م و ر الدين كقوله قال فلان كذا وقال فلان كذا يعني يقصد قال العالم الفلاني يكثر بحيث يؤمن العالم مع أن من من قال وقال كذا الآخر كذا ومحل كراهة ذلك أن يكثر من ذلك بحيث لا يؤمن مع الاكثار ومحل ذلك ذلك الزلل وهو مخصوص بمن ينقل ذلك من غير تثبت ولكن يقلد من سمعه ولا يحتاط له قال الحافظ ويؤيد ذلك الحديث الصحيح كفى بالمرء إ ث م ا أ ن يحدث بكل ما سمع ومعلوم لدى أهل العلم أن التفسير أو الأوجه العلم فيحمل لم بعضه بعضا فيحمل على الأوجه الثلاثة إن لم يكن فيها يعني تعارض لدى أهل التفسير الثلاثة يشد أن فيها بينهما إذا كان إن يكن فالمراد والله أ ع ل م كثره الخوض في الكلام الذي لا ط ا ئ ل ة منه وكثره خوض المرء في أ م و ر الدين من غير يعني ا ل أ م و ر التي لا يعني تجدي نفعا ولا تعود على صاحبها بنفع لا في دين ولا في دنيا ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد أ ن قال كره لكم قيل وقال قال وكثره السؤال وقد اختلف أ ه ل العلم في المراد به فقيل إ ن أن المقصود بالسؤال سؤال المال وقيل هو السؤال عن المشكلات والمعضلات و ا ل أ و ل ى حمله على العموم وقد ذهب بعض العلماء كما قال ابن حجر أ ن المراد به ك ث ر ة السؤال عن أ خ ب ا ر الناس و أ ح د ا ث الزمان أ و ك ث ر ة سؤال إ ن س ا ن بعينه عن تفاصيل حاله ف إ ن ذلك مما يكره, أو مما يكره المسؤول غالبا وقد ثبت عن جمع من السلف كراهه تكلف المسائل التي يستحيل وقوعها, وقوعها عاده او ينذر وانما كرهوا ذلك لما فيه من التنطع والقول بالظن اذ لا يخلو صاحبه من الخطا وقد قال ربنا تبارك وتعالى لا تسالوا عن اشياء تبدى لكم تسؤكم وفي الصحيح أ ع ظ م الناس جرما عند الله من س أ ل عن شيء لم يحرم فحرم من أ ج ل م س أ ل ت ه وقد ثبت أ ي ض ا ذم السؤال للمال ومدح من لا يلحف منه كقوله تعالى لا ل ي س أ وقال ن الناس إلحافا و النووي رحمه الله في شرحه على مسلم اتفق العلماء على النهي عن السؤال من غير ض ر و ر ة واختلف أ ص ح ا ب ن ا أي الشافعية في سؤال القادر على الكسب على وجهين قال اصحهما التحريم لظاهر ا ل أ ح ا د ي ث والقول الثاني أ ن ه يجوز مع ا ل ك ر ا ه ة بشروط ث ل ا ث ة ا ل أ و ل ى أ ن لا يلح في السؤال ولا يذل نفسه زيادة السؤال على ذل نفس السؤال ولا يؤذي المسؤول ف إ ن فقد شرط من ذلك حر وملخص الكلام أ ن السؤال جائز عند ا ل ح ا ج ة أ و ا ل ض ر و ر ة مكروه لغير ذلك ثم قال صلى الله عليه وسلم وكره يعني ا ض ا ف ة إ ل ى ما قد سبق كره, كره النبي صلى الله عليه وسلم إ ض ا ع ة المال ومعناه الاسراف في ا ل إ ن ف ا ق وقيده بعضهم ب ا ل إ ن ف ا ق في الحرام و ا ل أ ق و ى كما قال الحافظ أ ن ه ما أ ن ف ق في غير وجهه ا ل م أ ذ و ن فيه شرعا سواء كانت د ي ن ي ة أ و د ن ي و ي ة ل أ ن الله عز وجل جعل المال قياما لمصالح العباد وفي تبذيرها تفويت لتلك المصالح إ م ا في حق مضيعها و إ م ا في حق غيره ويستثنى من ذلك ك ث ر ة إ ن ف ا ق ه في وجوه البر لتحصيل ثواب آ خ ر ة ما لم يفوت حقا أ خ ر و ي ا أ ه م منه والحاصل في ك ث ر ة ا ل إ ن ف ا ق أ ن ه على ث ل ا ث ة أ ض ر ب ف ا ل أ و ل ا ل إ ن ف ا ق في الوجوه ا ل م ذ م و م ة شرعا فهذا لا شك في منعه أ م ا الثاني ف ا ل إ ن ف ا ق في الوجوه ا ل م ح م و د ة شرعا وهو أ م ر مطلوب وقد يكون واجبا و أ م ا ا ل أ م ر الثالث ف ا ل إ ن ف ا ق في المباحات وهو على قسمين أ ح د ه م ا أ ن يكون على وجه يليق بحال المنفق بقدر ماله فهذا ليس ب إ ص ر ا ف والثاني ما لا يليق به عرفه ف إ ن كان لدفع م ف س د ة و ا ق ع ة أ و م ت و ق ع ة فهذا ليس ب إ ص ر ا ف و إ ن لم يكن في شيء من ذلك فهو كذلك والضابط في إ ض ا ع ة المال كما قال ا ل س و ك ي رحمه الله فيما حكاه عنه الحافظ أ لا يكون يعني ا ل إ ن ف ا ق لغرض ديني ولا دنيوي ف إ ن انتفيا حرما قطعا و إ ن وجد أ ح د ه م ا وجودا له بال وكان ا ل إ ن ف ا ق لائقا بالحال ولا م ع ص ي ة فيه جاز قطعا وبين الرتبتين و ص ا ئ ط ك ث ي ر ة لا تدخل تحت ضابط ثم قال المصنف رحمه الله تعالى قال حدثنا ي إ س ح ق قال حدثنا خالد الواسطي عن الجريري عن عبد الرحمن بن أ ب ي ب ك ر ة عن أ ب ي ه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ل ا أ ن ب ئ ك م ب أ ك ب ر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال ثلاثا أ ي قالها ثلاثا قال ا ل إ ش ر ا ك بالله وعقوق الوالدين وكان متئكا فجلس فقال أ ل ا وقال ا ل ز و ر وشهادت الزوري ا ل ل وقال ا ل ز و ر و ش ه ا د ة ا ل ز و ر فما زال ي ق و ل ه ا حتى قلت لا ي س ك ت وقال ثم قال رحمه الله قال البخاري رحمه الله تعالى قال حدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا ش ع ب ة قال حدثني عبيد الله بن أ ب ي بكر قال سمعت أ ن س بن مالك رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر أ و سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين فقال أ ل ا أ ن ب ئ ك م ب أ ك ب ر الكبائر قال قول الزور أ و ش ه ا د ة الزور قال شعبه ف أ ك ث ر ظني أ ن ه قال ش ه ا د ة الزور وقد أ د ر ج ن ا هذين الحديثين تحت يعني كلام واحد لما لهما يعني من تعلق بعضهم أ و ا ل أ و ل ب ا ل آ خ ر وهذان الحديثان أ خ ر ج ه م ا البخاري رحمه الله تعالى أ ي ض ا في ا ل أ د ب المفرد من حديث أ ب ي بكره رضي الله عنه و أ خ ر ج ه م ا مسلم في صحيحه و أ ب و نعيم في مستخرجه, في مستخرجه عليه والبيهقي في شعب ا ل إ ي م ا ن وهو عند البرهان فوري في كنز العمال كذلك و أ ح م د في المسند وابنه راهويه في المسند أ ي ض ا والطحاوي في مشكل ا ل آ ث ا ر وغيره قد أكبر الكبائر كما نص على ذلك النبي صلى الله على صلى عليه نص وعقوق س ل م ي ن ي ع الوالدين إ ض ا ف ة إ ل ى ما قد سبق ذكره والكبائر ش ا هذا الحديث قوله صلى الله ه قوله عليه د بعد من وسلم أن ذ صلى ر الإشراك ل ل قال وعقوق وعقوق الوالدين ل ه وعقوق ا ا و ك ب كما قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه عنه الهيثمي في مجمع الزوائر قال كل ما نهى الله عنه فهو كبير وقد سبق معنا ذكر بعض ضوابط الكبائر و أ ن ه كل يعني في تعريفها وضابطها أنها ان الكبائر هي كل ما توعد به المسلم من لعن أ و طرد أ و نار أ و ب ر ا ء ة من ا ل إ س ل ا م أ و من م ل ة النبي صلى الله عليه وسلم وما شابه ذلك وقد صنف في الكبائر جمع من أ ه ل العلم منهم ا ل إ م ا م الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الكبائر وقد ثبتت صحه ة ن س ب ت إليه ي ع نسبته ي علما بأن بعضهم بأن نفى ن ة هذا ا ل ك ا ب إ ل ي لكن اليه ر ا ا ج ح ح ة و ل ص ح ة ا ل ل أعلم أن تعالى الكتاب صحيح النسبة إلى الإمام الذهبي رحمه الله رحمه صحيح كذلك ممن صنف في الكبائر ابن الجوزي رحمه الله في كتاب ه الزواج ر عن اقتراف الكبائر و غ ي ر ه وقد اختلف أ ه ل العلم في عد الكبائر فمنهم من جعلها أ ر ب ع ة و م ن ه م من جعلها سبعا ومنهم من جعلها سبع ي ن ومنهم من جعلها أ ك ث ر من ذلك إلى غير ذلك من الأقوال فقد ورد في كتاب الديات والاعتصام من حديث ابن مسعود رضي الله غير في حديث رضي ورد كتاب من من مسعود ابن عنه فقد قول ه أو قول النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ت ق ت ل و ل د ك يعني في ع د الكبائر قال أ ن ت ق ت ل و ل د ك خ ش ي ة أ ن ي أ ك ل معك ف ع د ه النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر وفيه أ ي ض ا الزنا ب ح ل ي ل ة الجار وهو من الكبائر أ ي ض ا وفي حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ا ج ت ن ب ا ل س ب ع الموبقات وذكر منها السحره و أ ك ل الربا وفي أ ك ل مال اليتيم والتولي الزح يوم و ق د المحصنات الغافلات المؤمنات ف و حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال يعني ذكر النميمة ذكر وفي ت التحرز ر الكبائر ك البول أيضا من من وهي و حديث عمران بن حسين رضي الله عنه في غير كتاب البخاري روي أ ن ا ل س ر ق ة من الكبائر كذلك وشرب الخمر كذلك ومن الكبائر وفي غير صحيح أ ي ض ا ذ ك ر ا ل إ ض ر ا ر في ا ل و ص ي ة و ه و م ن الكبائر أ ي ض ا و ا ل ق ن و ط من ر ح م ة الله وفي ح د ي ث أ ب ي أ ي و ب ا ل أ ن ص ا ر ي رضي الله عنه ذكر من ابن السبيل من الكبائر يعني من ع السبيل من, من الكبائر من ع ه ح ا ج ت ه ع م و م ا وفي ر و ا ي ة يعني جاءت بتخصيص ذكر الماء فقيل يعني في روايه منع بن السبيل الماء, الماء من الكبائر وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما ا ل إ ل ح ا د في بيت الحرام وعده من الكبائر ض ي ايضا ه عنهما أكبر الكبائل أن الكبائل ذكره أكبر سبق الرجل آثار والديه معنا يشتم وقد فهذه رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الكبائر وقد سبق معنا قول ابن عباس رضي الله عنهما كل ذنب أ و قوله كل ذنب ختمه الله بنار أ و ل ع ن ة أ و غضب فهو كبير وقال طاووس قيل لابن عباس الكبائر سبع قال هي إ ل ى السبعين أ ق ر ب وقال سعيد بن جبير قال رجل ا ب ن عباس الكبائر سبع قال هي إ ل ى ا ل س ب ع م ا ئ ة أ ق ر ب منها إ ل ى سبع غير أ ن ه لا ك ب ي ر ة مع استغفار ل ولا ص غ ي ر ة مع ا ل إ ص ر ا ر فذكر يعني ذكر ذلك كله ابن بطال رحمه الله تعالى في شرحه على الصحيح فتبين معنا بارك الله فيكم بارك معنا الله أ ن عقوق الوالدين إ ض ا ف ة إ ل ى الحديث الذي سبق ذكره او ا ل ح د ي ث ا ل ذ ي سبق ذكرهما أ ن العقوق من أ ك ب ر الكبائر التي لا يغفرها الله عز وجل إ ل ا ب ا ل ت و ب ة النصوح